فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت النادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم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 من المؤمنين قتتنوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنون أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزون